بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أي وعن جابر رضي الله عنه قال أن رجلا منا أعتقى عبدا له عن دبر وليس له مال فدع به نبي سلم فباعه متفقون عليه ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان جواز بيع المدبر والمراب بالمدبر الذي وعد سيده بعتقه بعد موته يعني ان يقول السيد العبد ان ميت انا فانت حر وهذا وعد بالعتق وليس عتقا فيجوز بيعه ويجوز التصرف فيه لانه يجوز الرجوع عن الوصية فالعتق عن دبر لمثابة الوصية رجوع الوصية جائز بالاتفاق قال أن رجلا منا أعتق عبدا له عن دبر يعني قال له أنت حر إن ميت إن ميت أنا يعني السيد ولم يكن له مال يعني ولم يكن للسيد مال وهذه اللفظة لمفهومة لها فيجوز الرجوع عن عتق المدبر حتى ولو كان له مال لكن هذا إخبار من جابر لأن ذلك السيد لم يكن له مال ويرد هذا العبد قال فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم يعني دع يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد فباعه فدل على أنه يجوز التصرف بالمدبر بالبيع ونحوه وإلغاء تلك الوصية متفق عليه ثم ذلك قال وعن نيمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سن جامد ثم قال وعن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفاره إلى آخره ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع ما فيه نجاسة وأن ذلك محرم وما كان من الهرة فما دون في الخلقة إذا وقعت في ماء أو في لبن أو عصير نحو ذلك وهي حية خرجت منه فإن ذلك المائع أو الجامد طاهر لا إنجس وإذا وقع ما دون الهرة فما دون من الهرة فما دون في الخلقة في الحجم يعني في إناء ونحوه فيه ماء أو عسل أو عصير ثم ما فيه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا الذي وقعت فيه فهو نجس بالاتفاق. إذا لم يتغير شيء من ذلك فإنه يؤخذ ما حول ما سقط فيه مثل فأرة سقطت في الزيت أو في السمن أو في العصير نخرج الفأرة الميتة وما حولها وما حول جسدها الذي حول جسدها نزيل العصير أو الماء ونحو ذلك ونريقه ثم من أراد أن يأكله من أن يشرب ذلك العصير أو اللبن يجوز له ومن لا يريد له أن يتصدق به أو يتصرف به فهو حلال فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز بيعه وما وقعت فيه الفأرة ونحو ذلك لا يجوز البيع لا يجوز بيع ما وق ما يجوز بيع ما وقعت فيه الفأرة ونحو ذلك لأنه نجس واضح والصحيح أنه لا تفصيل في ما هو جامد ما هو أو ما هو ما فالحكم واحد كما كمسأتي. فلو أن مثلا عقرب وقعت في عصير ثم وماتت فيه فيجوز أن نأخذ ما وقعت فيجوز أن نخرج العقرب ونخرج ما وقعت حوله من العصير ويجوز أن يباع المتبقي إذا لم يكن فيه ضرر مثل بقائي سميه ونحو ذلك. لذلك قال وعمي رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت. السمن معروف في الزيت الجامد. فماتت. فدل على أن الحكم أنه إذا لم تموت ووقعت فيه ثم خرجت فليس بنجس ومثله الوزغ لو وقع في السمن ونحو ذلك قالت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن الذي سألت هي بيمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها يعني الفأرة لأن ميته وما حولها من السمن وهذا عام سواء كان جامدا أو مايا وكله يعني ما بقي من ذلك من السمن أو العسل أو العصير أو الماء يجوز أن يستخدم بالأكل والشرب نحو ذلك قال رواه البخاري هنا الحديث الصحيح ما عداه من الفاظ معلولة كما سيأتي فهنا الحديث عام سواء كان مائعا أو جامدا نأخذ ما حول ذلك الميت ويكفي قال رواه وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد لكن هذه الرواية ضعيفة وحكم عليه الشيخ الاسلام وغيره بالشدوث ثم بعد ذلك قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه فألقوها وما حولها الجامد سمن جامد متجمد فألقوها الفأرة وما حولها من السمن وياني وست وكلوا واستخدموا ما تبقى فألقوها وما حولها وإن كان مائعا يعني السامن كان مائعا سائلا فلا تقربوه يعني جميع ذلك السائل أتلفوه قال رواه أحمد أبو داود قد حكم البخاري وبحاتم بالوهم يعني في التفصيل بالمايع والجامد قال البخاري رحمه الله هذا وهم من معمر راشد لأن غيره أحفظ منه ولم يروي ذلك وقال أبو حاتم هذا خطأ وقال الترنذي غير محفوظ وضعف, وضعف أيضا الدار قطني وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم فلما صح في السمن ونحوه إلا أنه يلقى ما وقع فيه وما حوله سواء كان جامدا أو مايا. نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد طيب يا برا مثلي شيء يقع فيه شيء ينجسه صدج كسريو وقع فيه ايش وقع فيه ذباب اي ما ينجس هذا بس الذباب طيب غير الذباب عاصم ها حية وقعت فيه نعم اذا اذا ماتت طبعا طيب وغيره هشام اه غير الفار ايه غير الفار مثل جرد اذا وقع نعم خباب ها نجاح طيب نعم المهم بس عرفتله طيب بسألكم يا عن درس أمس طيب يا نائف يقول إذا وقع ضب في الإناء فمات فهل يجوز أكل للضب وهل يجوز بيع الشراب الذي في الإناء تغير غير طعمه لنا أو شيء إذا وقع ضب في الإناء فمات يجوز أكله ميته ما يجوز أكله طيب لحظة شو سامي طيب الذي وقع فيه الضب هذا نجس ولا طاهر يجوز بيعه ولا بيعه في بر وقال ما بي لكن قال شخص ما أبيع أهلا بخمسين لك أنت وقع فيه ضب فقال شخص وقع فيه ضب نجس ماذا تقول أنت ها ليه ها يوسف ماذا تقول أنصح بالسوأش كده سألناك ترى عرفتك من اسلوب مو بخطك ها نعم صالح ها نعم يجوز بيع ولا ما يجوز الماء ازلنا الضب تمام هو هنا مثل عشرين لتر وين طاح الضب في الجهة اليسار نشيل من الماء ونرميه بقدر المكان اللي جلس فيه مات فيه كذا طب الباقي جوز بيع طب يا محمد صالح لو لو تغير يعني تعفن الماء ما يجوز ما يجوز هنا. طيب يا علي. يقول جراد إذا مات في إنها ليأكلها ال يعتبر طاهر. تقول؟ إذا إذا مثلاً شخص أصبح الصباح وجد فينا في عشر جرادات كلها ميتة أو حط لبن يبغى يبيعه تمام لبن يوم أصبح الصباح في عشر جرادات وجاب لك أو ناداك قال والله هذا اللبن يبغى يبيعه مئة ريال لكن في جراد شو سوي؟ شتقول لا شتقول يعني؟ يعني الجراد يجوز أكله لأن يجوز أكله هو ميتة. طيب وإذا ما تغير طعمه ولا لونه، ها؟ ما ينجز. طيب هل نشيل شيء من اللبن؟ ليه؟ ها؟ شو له؟ شو؟ ها؟ الجراد طاهر. ما نشيل. طيب ابراهيم انت ها احمد تبعطني الفاظ الخلع خلع سبيب ها ها نعم يقول عقرب إذا وقعت في بريك ومات موت من شرب منه أكثر كوزق وقع في قدر يطبخ منه مو لازم يشرب لو استخدامه للوضوء منه مثلا هل ينجس ولا ما ينجس؟ إذا ثبت إذا وقعت العقرب في شيء ضرر ما ينجوس مثل ما أخبرناكم قبل لكن هل يجوز مثلا استخدامه بغير الشرب أو ما يجوز مثل الوضوء أو الاغتسال منه هكذا يقول هل يجوز الرجوع في الوصية إن كان فيها وقف؟ الوقف إذا كان غير منجز يعني معلق يبطل إلا بالموت يكون له حكم وصية الثلث فما دون. نعم. نعم. طيب عمر أبقى سالك. لو قال الشخص لزوجته ما عندي معنى خالعك أعطين عشرة فقال خذ عشر آلاف فقال طلقتك يا العشرة آلاف ها خل نعم مش تقول خليفة ها يعني يقع خلع ولا طلاق يعتبر طلاق طلاق ها يعني يقع الطلاق تحسب منه طلقة لكن بائن تبين منه مش مانا تبين منه ها يعني ما ترجع عليه في العدة طيب كيف ترجع عليه نام حوله إيه كيف ترجع له لو مثلا اليوم طلقها على عوض عشرة ألاف ثم قالت والله عندنا أولاد ودل نرجع لبعض قال طيب وسألوك كيف نرجع وش تقول عقد جديد قصلك لازم عقد جديد دائما ولا اش تقول زيد ايو كان طلق الأولى والثاني طيب طيب يا حمزة لو قال شخص نحن نسألناكم لو قال شخص خالعتك على ألف ريال تمام ثم جاء بكرة وقال للوالدها ترى اليوم طلقت بنتك ثلاث طلقات بعد نقول ها نعم ايمان امين شتقول ما طلق ليه ما طلق يا ترى ايه شو نقول لا نتكلم بالخلع لانها ايش بانت منه هنا خلاص انتهت منه طيب عاصم اعطني شو الفرق بين الطلاق وبين الخلع طلاق ما في عوض تمام طيب والامر الثاني هشام <تصفيق> ايه نعم وكان طلاق الطلاق لهنا رجعه ايه كان طلاق الاولى والثانية طيب شيء ثالث ايه <تصفيق> غير هو قلنا هذا بعوض دون عوض نعم الالفاظ الخلع لها لفظ الخلع والطلاق ولفظ الطلاق طيب وغيره ها ها لا على القول مصنف كما سياتي سواء الخلع والطلاق والفسخ والموت يعني ذلك قالوا وفي كل فرقة كل ما في فراق العدة وحده نعم